129. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 120. الله الذي خلق السماوات والأرض وأن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 109. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 110. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن 111. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 112. بل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولله قوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم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 كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسلا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى أُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَا